طُلْمَ وادِيًا وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آدِي قُوبًا وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنت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 قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أنسب بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرَ الْرَّبِّ وَالدِّيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارٌ عَصِيَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْبَرِيدِ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَزَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ الشَّرْقِيَّةِ فَتَتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَبَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ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 أَنَّا لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد وَلن جَعَلَهُ آيَتَِّ النَّاسِ وَحمَةَ وَكَانَ أَمرََّ قضِيَ فَحَمَلَتُ فَتَبَذَت بِهِ مَكَنَم قَصَ فَجَ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 تحتك سريعة وهزّي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جليا.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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما أكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 تزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمةنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 119. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 110. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا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 ولع الغيب أم اتخذ عند الرحمان عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرفه ما يقول ويأتينا فردا أخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أن وَسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُذُّهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 تم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أيت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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدّاء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتذر به قوم